اني تاملت الورى ما ينشدون غير الهناء غايه هل يطلبون لكنهم في سعيهم يتحيرون أين السبيل هل تراهم يدركون إني تأملت الورى ما ينشدون غير الهناء غاية هل يطلبون؟ لكنهم في سعيهم يتهيئون اين السمير هل ترامم يدركون يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديثا ذو شجون ان ابتسامات الفقير لها شون تاتيك من قلب تجرع كله تبدو كزهر وسط أشواك السنون تبدو كفجر قط و الليل الخؤون إن ابتسامات الفقير لها شؤون فيها دعاء خالص لو تعلمون كم من كروب ردها كادت تكون فلنبذل الاموال نحن الرابحون جربتها وعشقتها من ذاقها عرف السعاده ما تكون شدو وير الهناء غايه هل يطمحون لكنهم في سعيهم يتحيرون اين السمير سائلًا يا, يا سائلا يا سائلا اسمع حديثا ذو شجون في ظلمة الليل أناس نائمون ضم الغطاءهم بدفء ينعمون في أجمل الأحلام هم يتلذذون ظنوا بهذا انهم يستمتعون لكنهم هم يحرمون يحرمون من لذات الركعات في جوف السكون عن خلوه قدسيه هم نائمون عن موكب عبادهم يتخلفون جربتها وعشقتها من ذقها عرف السعاده ما تكون يا طموم لكنهم في صياهم يتحيّرون اين السمير ترواهم يدركون يا سائلا يا حديثا ذو شجون نادى الكتاب المسلمين الغافلين قال لهم ما بالكم لي تهجرون اني ضياء القلب فيني تبصرون على نور وفيني تهتدون ليقبلوا ولتقرؤون واحفظون واستشعروا في كل حرف تقرؤون ولتسألوا الحفاظ ماذا قائلون على الذة القرآن في ترديد نون جغبتها وعشقتها عرف السعادة ما تكون